بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا عدوي وعدوكم أولياء أولياء تلقون إليهم بالموده وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُقْلِدُونَ أَبُو سُلَى وَإِيَّاكم أن تؤمنوا بالله رَبِّكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي أؤمن بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله جهادا في سبيله وبتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمواد. تصرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل منكم فقد ضل سواء السبيل ان يسقفوكم يكون لكم اعداء قفوكم يكون لكم أعداء ويابس طو إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لو وودوا لو تكفرون لن تنفعكم تَكْفُرُونَ ولا لن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون إذ قالوا لقومهم إنا برآء ومما تَعْبُدُونَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بيننا أَبَدًا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر الملك وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك وإليك, وإليك المصير ربنا لا تجعلنا تثنى للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا واغفر لنا ربنا. واغفر لنا ربنا. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أصوات حسنة. لقد كان لكم فيهم أصوات حسنة, حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أتى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة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 ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصو إليهم إن الله يحب المقصطين إن الله يحب المقصطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين انما الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُ ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بimanhen فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مؤمنات، فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا حِلٌّ لهم فَلَا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح, ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا إذا أتيتُموهن أجرهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا واسألوا ما أنفقتم، واليأسألوا ما أنفقوا، ما. أنفقوا وَقُلْ تَمَّ وَلْيَسْأَلُوا مَا حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ذَلِكُم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عليم حكيم والله عليم حكيم فاتكم فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم وإن فآت الذين ذهبت أزواجهم مثل ما فآت أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ يَا أَيُّهَا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على الا يشركنا بالله شيئا يبايعنك على يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا ولا ولا يذنين ولا ولا يقتل أولادهن، ولا يقتل أولادهن، ولا يأثين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يأثين ببهتان يفترينه بين أيديهن. واعرجلهن ولا يعصينك في معروف فباعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قوما غضب الله عليهم غَضِبَ الله عليهم قد يئسوا من, من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب كما يأس الكفار من القبور